أكثرنا حوله الخير والبركة بالأشجار والثمار والأنهار وقد وردت آيات تدل على هذا كقوله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وقوله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين فإن المراد بتلك الأرض الشام والمراد بأنه بارك فيها أنه أكثر فيها البركة والخير بالخصب والأشجار والثمار والمياه كما عليه جمهور العلماء وقال بعض العلماء المراد بأنه بارك فيها أنه بعث الأنبياء منها وقيل غير ذلك والعلم عند الله تعالى قوله تعالى لنريه من آياتنا الظاهر أن ما أراه الله من آياته المذكورة في هذه الآية الكريمة أنه أراه إياه رؤية عين فهمزة التعدية داخلة على رأى البصرية كقولك أريت زيدا دار عمرو أي جعلته يراها بعينه ومن في الآية للتبعيض والمعنى لنريه من آياتنا أي بعض آياتنا فنجعله يراها بعينه وذلك ما رآه صلى الله عليه وسلم بعينه ليلة الإسراء من الغرائب والعجائب كما جاء مبينا في الأحاديث الكثيرة ويدل لما ذكرنا في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة النجم ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب لما بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة عظم شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذكر عظم شأن موسى بالكتاب العظيم الذي أنزله إليه وهو التوراة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 وقوله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس الآية وقوله ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء الآية وقوله وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى الا تتخذوا من دوني وكيلا اعلم أن هذا الحرف قراه جمهور القراء الا تتخذوا بالتاء على وجه الخطاب وعلى هذا فان هي المفسره فجعل التوراه هدى لبني اسرائيل مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله لأن الإخلاص لله في عبادته هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى هذه القراءة فلا في قوله لا تتخذوا ناهية وقرأه أبو عمرو من السبعة ألا يتخذوا من دوني وكيلا بالياء على الغيبة وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من أن وصلتها مجرور بحرف التعليل المحذوف أي وجعلناه هدى لبني إسرائيل لاجل أن يتخذوا من دون وكيلا لأن اتخاذ الوكيل الذي تسند إليه الأمور وتفوض من دون الله ليس من الهدى فمرجع القراءتين إلى شيء واحد وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده لا على غيره وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وقوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وقوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه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 وقوله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها الآية وقوله واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت الآية وقوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت الآية وقوله فاعبده وتوكل عليه الآية وقوله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا والوكيل فعيل من التوكل أي متوكلا عليه تفوضون إليه أموركم فيوصل إليكم النفع ويكف عنكم الضر وقال الزمخشري وكيلا أي ربا تكلون إليه أموركم وقال ابن جرير حفيظا لكم سواي وقال أبو الفرج بن الجوزي قيل للرب وكيل لكفايته وقيامه بشؤون عباده لا على معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط أمر الوكيل انتهى قاله أبو حيان في البحر وقال القرطبي وكيلا أي شريك عم مجاهد وقيل كفيلا بأمورهم حكاه الفراء وقيل ربا يتوكلون عليه في أمورهم قاله الكلبي وقال الفراء كافيا انتهى والمعاني متقاربة ومرجعها إلى شيء واحد وهو أن الوكيل من يتوكل عليه فتفوض الأمور اليه لياتي بالخير ويدفع الشر وهذا لا يصح إلا لله وحده جل وعلا ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه لانه لا نافع ولا ضار ولا كافية إلا هو وحده جل وعلا عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل أيها المستمع الكريم نكتفي بما مضى ولنا لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته